وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام سواء للسائلين ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها, فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قال تاءتينا طائعين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 ولكن ظننتم أ ن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أ ر د ا ك م ف أ ص ب ح ت م من الخاسرين ف إ ن يصبروا فالنار مثوى لهم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 وما يلقاها إ ل ا الذين صبروا وما يلقاها إ ل ا ذو حظ عظيم و إ م ا ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إ ن ه هو السميع العليم ومن آ ي ا ت ه الليل والنهار والشمس والقمر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 و إ ن مسه الشر فيئوس قنطا ولئن اذقناه رحمه منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا ا لي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 الا انه ّ بكل شيء محيض